كمين الشرفاء وبعد إخوتي الكرام مازلنا بفضل من ربنا ونعمة مع كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم مع آيات الأحكام مع السنن نسأل الله أن يرعد ذلك في مزين حسنة اللهم أمين رب العالمين رضي الله عنكم جميعا وصلنا إلى قولي تعالى في آية البقرة وإذ أخذنا مثاقكم لا تسفكون دمائكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم أنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم العدوان ويأتوكم أصارة فادوهم ومحرم عليكم إخراجهم تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض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 كما قلنا هم ينقضون عهد الله إلى الأفعلة ويشترون بأيات الله ثمنا قريلا عليكم السلام وبركاته الحمد لله أحسن الله عليكم ورزاكم الله خيرا كانوا في المدينة يعني ما كانوا يعانونه من القتال مع أوس والخزرج فكان بان قريضا وابان نغيرس كل, كل منهم كان حلفا واحد من هؤلاء وزلك أن الأوس والخزرج وهم الأنصار كانوا في الجهلية عباد أصلهم وكان بينهم حروب كثيرة وكان بينهم حروب كثيرة اشتعلت او اشتعلت وكانت يهود المدينة ثلاث قبائل: بنو قينقاع وبنو نظير وبنو قريضة. بنو قينقاع وبنو نظير كانوا حلفاء الخزرج وبنو قريضة حلفاء الأوس. فكانت الحرب إذا نشبت بينهم قاتل كل فريق مع حلفائه فيقتل اليهودي أعداءه وقد يقتل اليهودي الآخر من فريق الآخر وذلك حرام عليهم في دينهم ونص كتابهم على ذلك ويخرجونهم بيوتهم وينتبهون ما فيها من الأثاث والامتاع والأموال ثم إذا وضعت الحرب او وضعت الحرب او زالها استفك يعني هم اولا يقاتل بعضهم بعضا وإذا كان من بعضهم ويخرج بعضهم بعضا والله تعالى عن القتال وناهم أيضا أن يخرج بعضهم بعض الكسافر كاته الكسافر كاته ولاهم يخرج يخرج بعضهم بعضا ف وقال الله تعالى لما يعني كانوا كذلك يعني أول ما أمرهم بما أخذوا به والآخر والشرط الآخر أخذوا يعني إذا كانوا أسرة يفتكون الأسرة بإعطاء المال عليكم السلام وحطبك رحمة الله لك فقال وايد أخذنا ميثاقكم قلت على أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض أنهم أولا قتال بينهم بعض من بعض كان هذا القتال هذا القتال الذي كان بينهم الله دل فعله نهى عنهم وهما ذلك هم لم يعملوا, لم يعملوا به وبعد ذلك قال قال الله بعض الكتاب وتكفرون بعض قال اذا أخذنا لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم أي لا يقتل بعضكم بعضا ولا يخرجه من منزله ولا يظاهر عليه فتوبوا إلى بارئكم حتى قال الله تعرف فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلك وخبروا لكم عند بارئكم الأصل أنهم كما قلنا ما أخذوا بكلية ما أمرهم الله به فأخذوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض الكتاب وهذا معناه أنهم يعبدون الله على الأهواء وهذه أم المشاكل التي نعيش فيها الآن في الوسط الملتزم الذي نحن به نحن يعني ندعي نريد, نريد نصرا نريد دينا نريد نشر دعوة نريد رفع راية الإسلام فهذه تتأتى بشيء من الأهمية بمكان هو محد التسليم لله جل في علاه. الإشكال كل الإشكال لما نحن في هذه الوعكة التي نحن فيها وكل يتناحر مع الآخر وكل يتهم الآخر وكل ينتقص من الآخر هي المشا المشكلة الكبيرة التي تخفى عنا وقد أظهر الله لنا ونحن أيضا نغمض العين عنها هو أننا أننا نتبع الهوى الهوى يتحكم فينا ولو كان التسليم لأقدار الله تلفعله والتسليم لشرا الله تلفعله والعمل بذلك لفزنا جميعا وربحنا جميعا لكن الاشكال أن الهوى يتحكم فينا أن الهوى يتحكم فينا ومعنى أن الهوى يتحكم فينا معناه أننا لا نسير على ما يرضي الله تلفعله لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الله تلفعله أراد بنا العبادة المحضى له سبحانه وجل جل في علاء أمرت أن نقاتل النساء تقول لا إله إلا الله وهو أن لا معبود بحق إلا الله جل في علاء الإشكال كل الإشكال هو أننا نتدخل في ذلك ما وافق هوانا أخذنا به وما ألم يوافق رضى والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يوم حتى يكون هوا تبعا لما, لما جئت لما به هم ماذا فعلوا أخذوا بما يوافق هواهم الأول كانوا كما قلنا يعني الأوس والخزرة هؤلاء كانوا أنصارا وهؤلاء كانوا أنصارا هؤلاء والقتال إذا ضار بنهم بنو بن قينقاء بن بني قريضة, أو بني قريضة وقاتل بن نظير أيضا بن قريضة هم محرم عليهم هذا القتال ثم إذا وقع أسير منهم في مجال اجتمعوا جميعا ودفعوا له ليفتكوا هذا الأسير أرأيتم. فعلموا هنا أخذوا ببعض الكتاب وتركوا بعض بعض الكتاب وهذا الله جعل أنكره عليهم يعني الله جعله على أنكر عليهم ذلك لذلك قال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض وقال أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم لا أي لا بعضكم بعض ولا ولا يخرج من منزله ولا يظاهر عليه كما قال تعالى فتوبوا إلى بارئكم فاقتلو أنفسكم ذلك خير لكم عند بارئكم وذلك أن أهل الملة الوحيدة منزلة النفس الواحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتواصلهم بمنزلة الجسد الواحد إذا اشتكى منه العضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر الله سُمَّ أخْرَاتُهُ مَنْ تَنْتَشَدُونَ المسألة هنا كما قلنا خطر عظيم نقع فيه وهذا الخطر عظيم وجب علينا أن نقف له بالمرصاد نعم الله أكبر هم سادتنا وهم فضلاونا يا أبا عبد الله نسأل الله جل وعلا أن يرضى عنكم وأن يرضيكم وأن يجعلكم حماة السنة ويجعلكم نصراء التوحيد ونجعلنا ياكم ممن يستعملهم الله رفع لأبا عبد الله رضي الله عنه عن أرد الله عن إخواننا الأفاضل المارد في بلدنا الآخر الكويت نسأل الله رفع لها أن يجعلها يعني منارة للسنة وحفظا لأهل السنة وأيضا هرزا لأهل التوحيد الله مأمين رب العالمين رضي الله عنكم جميعا نسأل الله أن يحفظكم جميعا يجمعنا ياكم في مستقر رحمته ونجعلنا يجعلنا ممن غرسهم الله غرسا حقا يستعملهم لعبادته الله مأمين رب العالمين ولا يعرف الفضل أهل الفضل إلا أهل الفضل رضي الله عنكم جميعا الحمد لله في نعمة وأحمد الله إليكم ثم قال تعالى ثم أقرأتم وأنتم تشهدون أي أقرأتم معرف هذا المثاق وتشهدون بذلك ولكنكم تخالفون ولكنكم تخالفون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم نهى الله في أعلى نهائكم عن ذلك فلم تنقاضوا فلم تنصع فلم ينقض أحد منكم بذلك وأيضا ما صعتم إلى ربكم فيما أمركم به قال محمد إسحاق بن يسار تعلمون أهل, أهل السير عن النعباس ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارين قال أنبأهم الله ذلك من فعلهم وقد حرم عليهم في التوراة سفك دمائهم وافترض عليهم فيها فداء أسراهم فكانوا فريقين من منهم بنو قينقاع كما قلنا وهم حلفاء الخزرج والنذير وقرايضة وهم حلفاء الأوس فكان إذا كانت بين الأوس والخزرج حرب خرجت بنو قينقاع مع الخزرج وخرجت النظير وقرايضة مع الأوس يظاهر كل واحد من الفريقين حلفائهم على إخوانهم حتى تسافكوا دماءهم بينهم وبأيديهم والطورات يعرفون فيها ما عليهم وما لهم والأوسف أهل شرك يعبدون الأوسان ولا يعرفون جنة ولا نارا ولا بعثا ولا قياما ولا كتابا ولا حلالا ولا حراما فإذا وضعت الحرب أو زارها افتدوا أسرهم تصديق لما في التوراة وأخذن به بعضهم من بعض يفتدي بنو قينقاع ما كان من أسرهم في أيدي الأوس ويفتدي النظير وقريضا ما كان في أيدي الخزرج منهم ويطلبون ما, ما أصابوا من دمائهم وقتلوا من قتلوا منهم فيما بينهم مظاهرة أهل الشرك عليهم يقول الله تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض وهذا كما قلنا يفادونهم بحجم الطغرات ويقتلون مخالفين الحكم الثوري هذا الذي نعيشه الآن في أزماتنا والحق انني يعني أذهب لبعيد أكثر من ذلك فادمناك شغله واحسن الله اليكم جميعا اذهب لبعيد اكثر من ذلك في تحقيق نبوءه النبي صلى الله عليه وسلم فينا يعني قد تحققت فينا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم تعرفون ما هي تعرفون ما هي انا اذهب لبعيد هنا في هذا الباب تعرفون ما هي كما قلنا الاصل بذلك انهم اتبعوا الهوى واصل العباده هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه يحبه الله ويرضاه يحبه الله ويرضاه رجع بسمة بأسهم منهم طيب طيب حتى لا أخذ وقت أقول هو أنا ظهر فينا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبع لنا سنة الذين من قبلكم هذا خبر أكيد وهي من علامات الساعة وأيضا هو دليل على على نبوة هذه أيضا يعني ما دليل دلائل النبوة ممتاز سكين خالد درك أنا قلت أتكلم الربيبضة هذا بعده أنا قلت هذه الشام قد, قد, قد استولوا على الساحة فنسأل الله فلا نحفظهم يعلم الله كم, كم لأهل الشام عندنا من مكانة وأيضا كفى بأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الناس إلى جنود ثلاثة جند من اليمن وجند بالشام وجند بالعراق قال ياكم جند العراق وجند الشام أو جند اليمن قال عليكم بجند الشام وإلا فج فجند الـ الـ الـ الـ الـ رضي الله عنه كزول نعم نعم السودان, السودان قطر مع مصر وهم طبعا تعرف مصر أم الدنيا والسودان أيضا يدخل في القوامة فنحن على هبة الاستعداد ونحن فينا من الشام يعني سينا من الشام ففينا من الشام ولله الحمد والمنا لا عم هذا عفواً هو تحقيق النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه لا تتبعنا سنا الذين من قبلكم شبران بشبر وذراعا بذراع نعم حس اللهك سهزاً أملاً شبران بشبر وذراعا بذراع حتى إذا دخل الجحر ضد من دخلت منه رضي الله عنك زوج رضي الله عنك فانظر هنا الأمر يعني هم يتحكم الهواء تحكم فيهم الهواء تحكم فيهم فإذا كان الهوى يتحكم فيهم، فترون أنهم يأخذون بما بما بما بما يهون من شرع الله ويتركون ما يهون وهذا الذي نعيشه الآن، هذا الذي نعيشه الآن، الجلد الجلد لا يناسب العصر، الرجم جاهليا، الأحكام أو الشرائع كلية باركة نتبرك بها. ما لها شأن في بين الناس تحكيما نعوذ بالله وصار حكم الله على اختيارا لا إجبارا مشكلة كبيرة جدا في هذا الباب نعيشها في هذه الأونات وهي فيها اتباع سنن اليهود لا يبعدون عنها والله على قد حذرنا أيما تحذير والسعيد من وعد بغيره قال وما هي من الظالمين ببعيد وما هي من الظالمين ببعيد فلذلك قال الله تعالى يعني منكرا عليم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض كما فعل ذلك مع الأنبياء يريدون أن يفرقوا بين الله ورسل يقولون أن نؤمن ببعض ونكفر ببعض والله جل في علاه قال كذبت قوم, قوم نوح المرسلين كل المرسلين تكذيب رسول واحد تكذيب بكل المرسلين بد أن نؤمن بكل الرسل بكل الرسل من كفر برسول برسولنا كفر بكل الرسل من كفر برسولنا ودعا ودعا إيماناً بعيسى كفر بعيسى أول من كفر أول من كفر كفر بموسى أول من كفر نعم قال تعالى فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي من في الحياة الدنيا ويوم يوم القيامة يردون على العذاب هذا جزاء على مخالفتين كتاب الله الذي بعدهم أما الله بغا فينعم تعملون ولاك الذين اشترى الحياة الدنيا بالآخرة أي استحبوها على الآخرة واختاروها فلا يخفف عنهم العذاب. أي لا يفتر عنهم ساعة واحدة. ولهم من صلوا. وليس لهم ناصر ينقذهم من الله جل وعلا. بل لهم العذاب الأليم لأنهم تلاعبوا. وتلاعبوا مع من؟ تلاعبوا ويعني احتالوا على الله جل وعلا. والعمل الزائف لا ترجوه على الله. العمل الزائفة لا تروجوا على الله دلش لذلك كان العذاب أريماً وكان الأقاب وخيما ولعنهم الله في الدنيا وفي الآخرة لعناهم الله في الدنيا وفي الآخرة من سلام تثبتنا على الحق ما فوات من ذلك أضر ما يكون على الفتى أن يعبد الله بالهوى أضر ما يكون على الفتى أن يعبد الله بالهوى العملة الزائفة لا تروج على الله أبخس الناس صفقة من بعدينه بدنيا وأبخس من صفقة من بعدينه بدنيا غيره الله أحفظنا أحفظكم بدنيا إلى آيات الأحكام وازلنا مع الأحكام في سورة البقرة قال لنا أننا عندما ندخل على الأحكام التي هي المعاملات سنطيل بعض الشيء لأني أنتوي أشرح برساة الماجستير التي قدمها شيخ سحيري كما قلت وهي فقه المعاملات في سورة البقر فقه المعاملات في سورة البقر فنسى الله أنه يسل لنا و...